بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوى والذاريات دروى فالحاملات وقراء فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمراء فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواطع وإن الدين لواطع والسماء ذات الحبك والسماء إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يؤفك يؤفك عنه من يؤفك وتل الفراسون الذين هم في غمرة سهون الذين هم في غمرة سهون يسألون أين يوم, يوم الدين يوم الدين يومهم على النار يفتنون يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات أخذين ما أتاهم ربهم. أخذين ما أتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. 126. وكانوا مِنَ من الليل ما يهجعون 127. وبالأسحار هم يستغفرون 128. وبأموالهم حق للسائل والمحروم 129. وبأموالهم حق للسائل وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي وبالسماء إرزقكم وما توعدون. وبالسماء رزقكم وما توعدون. فو رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فو رب 113. والأرض إنه لحق مثل أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 116. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلام منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عاليم. قالوا لا تخف وبشروا بغلاب عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن وَأُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ لِنُرْسِلَ عليهم حِجَارَةً مثوومه عند ربك للمسرفين مثوومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فاخرجنا من كانت فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخابون العذاب الأليم وتركنا فيها آية للذين يخابون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فتولى فَالصَّاحِبُ أَمْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذو من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذو من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمت عوحى التاحين وفي تمود إذ قيل له تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم فمستقاو من قيام وما كانوا تصلين. فمستقاو من قيام وما كانوا تصلين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. وقوم نوح من قبل إن نكن او من فاسقا والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشنا فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله, ففروا إلى الله إن 114. إني لكم منه نذير مبين 115. إني لكم منه نذير مبين 116. ولا تجعلوا مع الله إلاء آخر إني لكم منه نذير كذلك ما أت الذين من قبلهم من وصول إلا قالوا ساحون أو مجنون. كذلك ما أت الذين من قبلهم من وصول إلا قالوا ساحون أو مجنون. أتواصل به؟, أتواصل به بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن ذكراة ثو المؤمن وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعبون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحاب فلا يستعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون